وقع فيه الفعل اسم يدل على الزمان منصوب وقع فيه الفعل فهذا ظرف الزمان كقولك حضرت صباحا وقمت ضحا قمت سحرا سافرت ظهرا وما دل على المكان اسم يدل على المكان وهو منصوب اسم المنصوب يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل فهو ظرف المكان كما في قولك جلست أمام الشيخ أو وقفت عند البيت وهكذا بعد هذا الحديث عن الحال الحال والحال مؤنثة وقد تلحقها التاء فتقول حالة والأفصح مجيء الحال من غير التاء وهي كما قلت مؤنثة باب الحال الحال هو والأحسن هي والأحسن هي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 إذا لا يكون فعلا ولا حرفا وقد تقع الحال جملة قد تقع الحال جملة جاء زيد راكبا جاء زيد يركب أو ركبت الفارس مسرجا ركبت الفارس وهو يجري فهنا الحال جملة ولكنها مؤولة باسم يعني ركبت الفرس وهو يجري كقولك ركبت الفرس جاريا فهي تؤول باسم هو اسم وعلى ذلك قد تقع الحال جملة وقد تقع شبه جملة الحال تقع جملة وشبه جملة هو اسم منصوب فالحال من المنصوبات لا تكون من المرفوعات ولا المجرورات المفسر لمن بهم من الهيئات هيئه الفاعل هيئه المفعول هيئه المضاف اليه المجرور ايا كان فالحال تاتي لتبين هيئه الفاعل عندما فعل الفعل أو هيئة المفعول عندما فعل فيه الفعل وقع به الفعل وهكذا نحو قولك جاء زيد راكبا كلمة راكبا هذه الكلمة فسرت لك الإبهام الموجود في كلمة جاء وجاء المعنى واضح، ولكن كيفية المجيء غير واضحه فتجيء كلمة راكبة لتزيل هذا لتزيل هذا الإبهام الموجود في كلمة جاء لتزيل الإبهام الملازم للمجيء. فإن جاء تفيد معنى المجيء وفقط. أما كيفية هذا المجيء فنحتاج إلى الحال لتزيل هذا الابهام فراكبا حال منصوب وعلامه نصبها الفتحه طيب حال هنا لمن لزيد وزيد هنا فاعل جاء زيد فعل وفاعل راكب حال من الفاعل حال من الفاعل وركبت الفرس مسرجا مسرج أي عليه السرج والسرج معلوم السرج يوضع على ظهر الحصان ليجلس عليه الفارس السرج ركبت الفرس مسرجا مسرجا أي عليه سرجه يعني حال كون الفرس مسرجا فهنا كلمة مسرج حال من المفعول الذي هو الفرس والفرس يطلق على الذكر وعلى الانثى من الخير وإن كان اطلاقه على الانثى أكثر ولكن هذا وذاك ركبت الفرس مسرجا طيب لو قال ركبت الفرس مسرورا حال من الفاعل من الراكب نعم ركبت الفرس واقفا تصح من الفاعل راكب وهو واقف وتصحي من المفعول ركب الفرس حال كون الفرس واقفه وإلا قد يركب عليه وهو ها نعم مضطجع او جالس سواء الراكب او الفرس نعم والله هذا لا نعلمه إن كان عندك طريقه تعلم بها هل الفرس مسرور او لا فيعني اخبرنا بها عندك عند الفرسان ذهبوا ذهب الفرسان ولقيت عبد الله راكبا لقيت عبد الله راكبا ممكن راكبا حال من الفاعل لقيت انا حال كوني راكبا لقيت عبد الله ويمكن ان تكون حالا من عبد الله لقيت عبد الله حال كونه ركب طيب لو كان, كان ركبين تقول لقيت عبد الله راكبين اي انا وهو هو اي انا وهو. هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ويصح ان تكون حالا من المفعول الذي هو عبد الله طيب نعم راكبين منصوب وعلمت النصب اليه لنا مثنى الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات الهيئه هيئه وقوع الفعل من الفاعل او هيئه وقوع الفعل على المفعول او هيئه المضاف اليه وهكذا واضح طيب قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة هنا يتحدث عن شروط الحال للحال ثلاثة شروط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون صاحب الحال معرفة وأن تكون الحال نكرا، ثم أن تكون الحال فضله، فضله أي ليست ركنا في الجملة، ليست ركنا في الجملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلي. والجملة الاسمية ركناها المبتدا والخبر. والجملة الفعلية ركناها الفعل والفاعل فالحال ليست مبتدا ولا خبر، وليست فعلا ولا فاعلة هذا معنى قول النحاه إنها اسم فضله. فضلة أي ليس ركنا من أركان الجملة وإن كان ضروريا في بعض الجمل يعني لا يصح الاستغناء عنه وما خلقنا السماوات وما والأرض وما بينهما لاعبين لاعبين هذه حال هل هنا يمكن الاستغناء عنها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وتسكت هذا نفي انما هنا النفي انه خلق لاعبا نفي للخلق من اجل اللعب ليس النفي للخلق نفسه فمعنى قول النحاه انه فضله اي ليس ايه ركنا يعني لا مبتدا ولا خبر ولا فعلا ولا فاعلا سواء كان وجوده في الجملة ضرورية أو كان لزيادة معنى لزي... لازاله الإبهام الموجود في الهيئة ولا يكون إلا نكرة لا تقع الحال إلا نكرة كما في الأمثلة السابقة جاء زيد راكبا راكبا راكب كلمة راكب هذه نكرة ما, المع... ما المعرفة؟ ما المعرفة؟ ها؟ ما دل على شيء محد معين أما النكرة فما دل على شائع في جنسه شيء غير محدد. الرجل معرف هذا معرف أنا معرفه الذي معرفه أما راكب جالس ولد رجل هذا كل من النكرات فالحال لا بد ان تكون نكره جاء زيد راكبا راكبا وتقول كما قال تعالى فتبسم ضاحكا حال كونه ضاحكا ان اتبع مله ابراهيم حنيفا حال وهنا حال من المضاف اليه ان اتبع مله إبراهيمة. ابراهيم ابراهيم مضاف اليه مرجو به بالفتحه لانه ممنوع من الصرف حال كونه حنيفا وهنا حال لازمه لابراهيم لانه لم يكن لم يكن غير حنيف إنما كان حنيفا عليه السلام يعني ممكن تكون الحال ملازمه لصاحبها وممكن تكون منفكه حال ملازمه وان هذا صراطي مستقيمة هل يمكن أن يكون صراط الله غير مستقيم إذا هنا حال وحال لازمه طيب حضر محمد راكبا يعني كل مره ياتي راكبا ها قد ياتي مرة ماشية قد ياتي مره محمولة ولا بد انه سيذهب الى المقابر محمولا في يوم من الايام ولا ماشي مات كيف يمشي كده اشبهك ليه وصراط هنا نكره يا رجل وان هذا صراطي ولم ياله من ما مثال هنا نحن نتحدث عن هنا وليس عن مثال اخر هذا صراط مستقيم هذا صراط علي مستقيم هنا نعم اهدنا الصراط المستقيم نعم نمى صراطي معرفة بالإضافة إلى ياء المتكلم ومستقيما نكرة ولو كانت مستقيما نعت نعتا كما تقول لتبعت صراط وصراط خبر وأن هذا صراطي خبر أن مرفوع فلو كانت نعتا لقليه وأن هذا صراطي المستقيم نعت للصراط طيب ولا تكون الحال إلا نكرة لا تكون الحال إلا نكرة فلو وجدت في بعض الأمثلة حالا معرفة فالنحاه يقولون إنها مؤولة يعني مثلا إيه حضر فلان وحده وحده وحده هنا عبارة عن كلمتين وحد والضمير الهاء أو مثلا لا تنم وحدك هنا كلمة وحد والضمير الكاف فهنا الكلمة معرفة بالإضافة إلى الضمير كما سبق معنا فقال النحاه هذه الحال وإن كانت معرفة إلا أنها مؤولة بمعنى منفردة حضر فلان وحده اي حضر منفردا لا تنم وحدك يعني لا تنم منفردا فبعض الاحوال قد قد تقع معرفه ولكن الشرط فيها ان تكون ان تكون ايه نكره فقال النحاه انها مؤوله مثل كلمه وحده او وحدها او وحدك الى اخره وكما مثلوا برجل مثلا ارسل الإبل وهي ظمأ فتعاركت فيقولون ارسلها العراكه ارسلها العراكه بكسر العين العراكه يعني حال كونها متعاركه كلها تتسابق من أجل أن تشرف لأن الضمأ كذا يقتلها فأرسلها العراك أي أرسلها متعاركه أرسلها متعاركه فهنا حال مؤولة وكما تقول مثلا لقوم جاءوا فتقول ادخلوا الأول فالأول ادخلوا الأول فالأول أي ادخلوا يقولوا ايه مرتبين يعني من حضر اولا يدخل ثم الثاني وهكذا نعم حال الاولى حال منصوب وهي هنا معرفه بالالف ولا من الأول ولكن كما قلت مؤوله بمعنى مرتبين فحرف حرف عطف الاول معطوف منصوب ها كنا عباده نعت العباد وعباد خبر كان منصوب واضح ليس واضحا معك كنا كان وضميرها النا اسمها عباده خبر كان منصوب الله مضاف اليه مجرور المخلصين نعت في العباد الاشكال ها لا كلمه عباد... كلمه عباد معرفه ليست نكره ها طيب وكلمه المخلصين معرفه والشرط في الحال ان تكون نكره هتأولها هنا بايه هنا نعت هنا نعت لعباد طيب نعم لا لا كل الموصوف بالحال تدخل وصفه كل صاحب الحال لا الكلام عن التنكير في الحال نفسها أن تكون الحال نكرة الحال كلمة راكبا او ضاحكه او حنيفه كما مثلنا امم لو قلنا لابد معها من الموصوف واضح هناك موصوف انما في الحال الحال قد يكون صاحبها ضميرا وقد يكون اسما ظاهرا إنما في الموصوف صاحبها لا يقع بميرا في الوصف الموصوف لا يقع بميرا متصل ممكن يقع بميرا منفصل واضح. مش واضح. طيب ننتهي من ذكر الشروط وأوضح لك الله. قال ولا يكون إلا نكره نكره أي الحال الحال لا بد أن تكون نكره الشرط الثاني ولا يكون إلا بعد تمام, تمام الكلام يعني الجملة اسمية استوفت ركنيها المبتدأ والخبر أو جملة فعلية استوفت ركنيها الفعل والفعل ثم تجيء الحال بعد ذلك ولا يكون صاحبها إلا معرفة يعني صاحب الحال لا يقع نكرة صاحب الحال لا يقع نكرة حتى نفرق بين الحال والنعت صاحب الحال إذن معك حال ومعك صاحب حال في المثال الأول جاء زيد راكبا أين الحال؟ راكبا صاحب الحال زيد صاحب الحال زيد معرف لأنه علم وراكبا الحال نكرة له علم ولا ضمير ولا اسم إشارة ولا اسم وصول ولا معرف بالالف واللام ولا في إضافة إذن الحال بد أن تكون نكرة فإذا جاءت معرفة لما لأنها لما قلنا معرفة ولم نقل نعتن لما لأنها هنا تبين الهيئة ما تبين صفة لا تبين هيئة الفعل عند وقوعه والحال تفسر الهيئه كما سبق هيئة فعل الفاعل للفعل أو هيئة وقوع الفعل على المفعول وهكذا طيب هل ورد في كلام العرب وقوع الحال نك وقوع صاحب الحال نكره يعني كما في الامثله السابقة وقعت الحال معرفه ولكن قلنا مؤوله طيب هل ورد في كلام العرب وقوع صاحب الحال نكره نعم ورد ذلك إذا تقدمت الحال على صاحبها إذا تقدمت الحال على صاحبها وذكروا شاهدا عليه في قول الشاعر لمية موحشا طلل لمية موحشا طلل أصل الكلام إيه طلل موحش لميت ميه اسم محبوبته وهنا مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف والطلل ما تبقى من البيت بعد ما تبقى من الديار بعد ان هجرها اصحابها وهذا كان عند العرب يهجرون الديار اذا اجدبت الارض وانقطع المطر يهاجرون الى مكان اخر موحشا من الوحشة يعني ليس فيه أنيس ولا جليس لمية موحشا طلالو فطلل صاحب الحاء وموحشا حا منصوب لو كان هنا على النعت لقال لمية موحش. لان طلل مبتدا مؤخر طلل لميته ها طلل لميته فطلل مبتدا مؤخر والمبتدا مرفوع فلو كان ينعت لقال موحش بالرف ولكن نصب على الحال فقال موحشا كيف وصاحب الحال نكره هذا يجوز إذا تقدمت الحال على صاحبها حضر نشيطاً محمد حضر نشيطاً تلميذ حضر نشيطا تلميذ حضرتِ الميذ هذا ترتيبها فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة إذا تقدمت عليه الحال إذا تقدمت عليه الحال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة وعلى ذلك كيف نفرق بين النعت الذي هو الوصف وبين الحال الجواب من وجوه من ناحيه المعنى النعت يبين صفه من صفات المنعوت اما الحال فتبين هيئه وقوع الفعل النعت يبين صفه من صفات المنعوت اما الحال فتفسر الهيئه تفسر من بهم من الهيئه هيئه وقوع الفعل من ناحيه اللفظ الحال من الهيئه هيئه وقوع الفعل من ناحيه اللفظ الحال نكره والنعت قد يكون نكره وقد يكون جمله قد يكون نكرة وقد يكون معرفة حضر تلميذ نشيط تلميذ نكرة ونشيط نكرة اذا هذا نعت حضر التلميذ النشيط التلميذ معرفة والنشيط معرفة اذا هذا أيضا نعت حضر التلميذ نشيطا التلميذ معرفة ونشيطا نكره فهذا إيه حال إذا النعت لا بد أن يوافق المنعوت لا بد أن يوافق المنعوت في التعريف أو في التنكيس إذا من ناحية المعنى تستطيع أن تفرق ومن ناحية اللفظ كذلك طيب في بعض الأمثلة التي وردت فيها وردت فيها الحال معرفة كيف أعرف أن هذه حال كما في المثال أرسلها العراك العراك أصل الكلام ارسل الرجل الإبل العراك هل العراك بمعنى متعاركة التعارك هل هنا وصف هل هذا وصف لكلمة الإبل لو قال أرسل الرجل الإبل المتعاركة اذا أرسل المتعاركة وغير المتعاركة لم يرسلها هل هذا المعنى الذي يريده المتكلم ولا هو يريد أن يقول لما أرسل الإبل تعاركت نتيجة لضمائها إذن كلمة هنا لا تبين صفة وإنما تبين هيئة تبين هيئة الإبل عندما أرسلها صاحبها واضح فاذا المعنى يفرق لك بين النعت وبين الحال بين النعت وبين الحال والله اعلم طيب هل في الكلام الذي ذكر شيء غير واضح نعيده نعم جاء رجل راكبا هذا لا يقع في كلام العرب. هذا لو سمعك عربي للحنك لماذا لأن هذا ليس نعتا ولا حالا ليس نعتا ولا حالا جاء رجل إما أن تقول راكب نعت وإما أن تقول جاء الرجل راكبا حال جاء راكبا رجل هذا صحيح إذا قدمت الحال على صاحبه لأن هذا ورد في كلام العرب أما أن يكون صاحب الحال نكره نكره وتأتي الحال بعده لا هذا لا يسمع لا ما سمع في كلام العرب يمكن هذا في إذا وصفت جاء جاء رجل مصري راكبا هنا لما وصفت النكرة أخذت شيئا من التخصيص فأصبحت قريبة من المعرفة فيجوز حينئذ أن تأتي بحال ها؟ وعليه قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلق ماخر في اليم مشحونا في فلق ماخر في اليم مشحونا لما وصف كلمة فلق بكلمة ماخر جاز أن يأتي بالحال فقال إيه مشحون إنما لو قال في فلق فقط يبقى عليه أن يقول مشحون واضح يا عمر طيب نعم ها ها ها قد ها ي... قد يكون المضارع ها على زمن التكلم ها ها ها ها انا ساكتب هذه الكتابه ستكون بعد إيه؟ زمن التكلم ولا يمكن ابدا ان تجمع بين الزمنين زمن الحال وزمن استقبال فلو قال وبعده لا يصح يعني هذا او ذاك أحدهم انما الاثنان لا فهمت نعم لا الصفة بد أن تأتي بعد الموصوف إنما الحال قد تتقدم أي نعم إذا كان صاحب الحال نكره تقدمت عليه الحال جاز ذلك ويمكن أن تتقدم الحال وصاحبها معرفة يعني مثلا تقول كيف حضر محمد كيف هنا اسم استفهام؟ مبني في محل نصب حال لانك لما تجيب ستقول ايه حضر محمد ماشيا ها فكلمه كيف جاءت مكان ماشيا تقول كيف حضر محمد تقول حضر محمد ماشيا إذن حضر محمد في الجمله المستفهم عنها وفي الجمله التي اجبت بها حضر محمد هناك كيف وهنا ماشيا فكيف حال كيف حال ويجب أن تتقدم هنا لأن أسماء الاستثام لها الصدارة لها الصدارة لابد أن تتقدم نعم لا مفعول به تتخذ انت حسنا لأن الاتخاذ وقع على الحسن وليس كلمة حسنا تبين هيئة الاتخاذ لو قال أو تتخذ فيهم محسنة تتخذ حال كونك محسنة نعم كلام واضح واضح طيب نريد من القرآن والحديث شواهد على الحال نعم الحال الجملة وشبه الجملة جاء الرجل يمشي جاء الرجل يمشي تعالى في هذه الجملة التي معنا ننظر فيها جاء الرجل فعل فعل يمشي هذه جاءت بعد أن استوفت الجملة اركانها إذا هنا الشرط موجود طيب. الرجل يمشي الرجل معرفه الرجل معرف يمشي هو هذه تؤول بقولك ماشيه إذا نكر فانطبقت الشروع فتقع الحال جملة أو شبه جملة بشرف أن يكون صاحب الحال معرفة نما لو كان نكرة فاذا الجملة ها هنا تكون نعتا جاء رجل يمشي يمشي نعم جاء الرجل يمشي يمشي حال طيب نقول ها ماشي جاء الرجل وهو نشيط جاء الرجل وهو نشيط كانك تقول جاء الرجل نشيطه فالرجل معرفه ونشيطا نكره وهو نشيط هذه الجمله اول بنكره كانك تقول ايه نشيطه انما لو قلت جاء رجل جاء رجل نشيط نعم لان الرجل هنا ايه نكره قال النحايا يقولون الجمل وأشباه الجمل بعد النكره صفات وبعد المعارف احوال الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال هكذا قالوا ونضيف على ذلك شرطا وهو إذا كانت فضلة إذا كانت فض إذا كان الكلام قد استوفى أركانه اذا كانت فضله او اذا استوفى الكلام اركانه ها وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى يسعى هذا ايه نعت طيب لو قلنا وجاء من اقصى المدينه الرجل يسعى يسعى هذا يبقى حال كونه كلمه يسعى بينت هيئه المجيء طيب جاء الرجل يسعى جاء الرجل يسعى حال. جاء رجل يسعى هنا نعم واضح طيب شبه الجمله تقول مثلا شاهدت العصفورة فوق الشجر فوق الشجر هنا حال يعني حال كونه فوق الشجره لو قلت شاهدت عصفورا فوق الشجرة هنا نعم لان صاحب الحال لا ان يكون معرف شاهدت العصفوره فوق الشجرة فوق ظرف ما كانش بجمله في محل نصب حال شاهدت عصفورا فوق الشجرة فوق ظرف شبه جمله في محل نصب نعم طيب لو قلت العصفور فوق الشجره هذا خبر شيء بجملة في محل رفع خبر لانك لا تستغني انما لو قلت شاهدت العصفور خلاص شاهدت عصفورا فعل وفعل مفعول تمت الجمل انما لما تقول العصفور فوق الشجره هل تستغني عن فوق الشجره ولا لذلك كل ايه اذا امكن الاستغناء اذا امكن الاستغناء اذا استطعنا ان نستغني عنه فهو ناعت او حال اذا لم يمكن يبقى مبتدا يبقى خبر مبتدا هو عالم عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره هو نعم تبوي عباد لو شلناها قل لو حذفناها هذا أولا لو حذفناها لا تؤثر من قال هذا هو صاحب الكلام الذي يقول ذلك وأنت لست صاحب الكلام ها قال لكن المخلصين طيب هذا المخلص قد يكون شريكا في الالوهيه شريك ولا ايه لابد من قيد العبوديه لكنا عباد الله عباد عشان يبقى فيهم وصف العبوديه المخلصين لتجمع وصفا اخر هو وصف الاخلاص انما لكنا المخلصين اه مخلصين لله ونحن شركاء له في شريك مخلص شريك ولا؟ طيب. ليس لك أن تقول يمكن أن نستغنى هو صاحب الكلام الذي يقول ذلك. طيب. ليه بقى وراك لما قلت لك هذا الكلام؟ تنظر <تصفيق> وراك يعني. ال... نعم. قول يا. تجري باعيننا جزاء لمن كان كفرا لماذا تجري جزاء مفعول له لا. مفعول لاجله سياتي معنا نعم آه ياتي ربه حال كونه مجرما مجرما حال حال من مين من الذي ياتي مش كده حال من الفاع ولا من المفعول ها إنه من يأتي يأتي هو يأتي ربه هو اللي يبقى مقرد نعم حال من الفاعل نعم عمر ياتوك رجال حال كونهم رجال جمع راجل هنا رجال جمع راجل وراجل أي أي ماشيا على رجليه لان رجل يجمع على رجال وراجل كذلك يجمع على رجال فرجال هنا ليس المقصود النساء دون النساء وإنما المقصود إيه؟ الذين يمشون على أرجله يأتوك رجال نعم نورمان ودخلت آمنا ها كل إن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله حال كونكم آمنين هذا حال من الفاعل وهو الجماعه في الفعل ادخلوا ادخلوا آمنين نعم قل رجل معرفه أو نكره نكر اذا يسعى نعم جاء رجل يسعى نعم فتبسم ضاحكا حال نعم فجاءته احداهما تمشي تمشي على استحياء جاءته احداهما تمشي جمله فعليه تبين هيئه المجيء جاءته نعم فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في المحيط شيبوا جملة يعني حال كونهن حيضة ها شيبوا جملة في محل نصب حال في حال من النساء ماشي لو قال اعتزلوا نساء في المحيض مع النساء في المحيض حا ماشي أقول يا إبراهيم والملائكة صفا وجاء ربك والملائكة صفا والملك صفا هنا الحال جملة اسمية وجاء ربك حال كون الملك لكل الملائكة يعني صفا صفوفا ماشي نعم رسوله ماشي فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا خالدين في طيب في خالدين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين حال انهما في النار ان والضمير اسمها وفي النار شبه الجمله خبر ان خالدين هذا حال نعم آمنين محلقين نعم آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين آمنين محلقين هذا كله حال ومقصرين نعم ومقصرين و لأنه لا يمكن أن يكون محلقين مقصرين إما التحليق وإما التقصير صح فلا بد من الواو هنا إنما لو جاء من غير واو لا طعن في القرآن صح أنت تقول حلق أو قصرت على الشك إنما حلقت وقصرت في مرة واحدة إذن المحلوق غير المقصر فحلقت الشعر وقصرت الشعر قال ليه فإذا مسألة أخرى هذه نعم ماش أمن هو قانت آناء الليل ساجدا حال أمن هو هو هو قانيت الخبر أما ساجدا فصاحب الحال هناك في الاول من هو نعم أما من هو قانيت نعم حال أخرى حال احوال متعدده والله اعلم نعم ستجرني ان شاء الله صابرا دفين صابرا انما ان شاء الله من الصالحين هذه القصه نعم صابرا حال طيب لوعد انسكت كل جاءوا اباهم عشاء يبكون. جاءوا فعل فاعل اباهم مفعول به منصوب به بالالف لانهم الاسماء الخمسه عشاء ظرف زمان اسم منصوب بين وقت حدوث الفعل يبكون جمله فعليه في محل نصب حال في محل نصب حال نعم فتلك بيوتهم خاويه بيوتهم معرفة بالاضافه خاوية نعم نعم نحشر المتقين وفدا ماش وفدا حال للمتقين ونسوق المجرمين ورد حال من المجرمين نعم نعم نادته الملائكة وهو قائم حال كونه قائمة هو قائم جملة اسمية في محل نصب نعت ولا حال في محل نصب إيه؟ حال نادته لأن هنا الضمر معرفه نعم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا حال ها رأيت الناس رؤية هنا عينية يبقى يدخلون حال جملة فعلية حال وأفواجا حال مفردة فمعك حالان حال جملة وحال مفردة نعم عمر نحشرهم على وجوههم نحشرهم على وجوه عميا و و وصما وبكما نعم هذه حال عميا ثم بعد ذلك العطف و و زمر وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمره زمر حال اي جماعات نعم اين الحال لا هذا هذا نعت لمصدر لم تسكن الا سكنا قليلا فهذا نائب عن المفعول المطلق انما لو شئت فتلك بيوتهم لم تسكن من بعده فهذه الجمله هي الحال الجمله الفعليه هذه حال نعم الله تعالى نكتفي بهذا وفي الدرس القادم نتحدث عن التمييز يعني ما ما أحد جاء بحال في حديث نعم إنكم محشورون حفاة العرات غرلة هذه ثلاثة هذه ثلاثة أحوال طيب حديث إيه ها ان تتصدق صحيحا شحيحا حال كونك صحيحا شحيحا و حديث ايه فقدمت انا و حديث اول من تكلم في القدر اه حجيني حاجين حال كوننا حاجين اي نعم ها حال اخرى و نعم خرج ايه خرج ورأسه راسه جملة جمله اسميه حاليه خرج و سلم و طيب و ثم الرجل اشعث أغبر حال كونه اشعث اغبر كلام صحيح وكلام مستقيم وكلام جميل ولا أستطيع إلا ان اقول سبحانك الله احمدك اشهد ان لا اله الا انت